Bismillahiruohman, heroahiruohmin, posi, mini, tilka ajatulkita bilmovin, la la la la la la hero, nefse إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا بهم يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فحولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا كفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا و من الضالين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 قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موثنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرح والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها الغيرين أجعلنك من المسجونين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 قال للملائ حوله إن هذا ساحر عليم يريد أي يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟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 lعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن لَكُن اِذًا مِّنَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنتُم مّن قَوْمٍ فَأَلْقَوْا حِجَابًا لَّهُمْ وَقَالُوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقث ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين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 إنه لك بكر الذي علمك السحر فلا سوف تعلم لأقطع أيديكم وأرد لكم من خلافون ولأصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إلى أنقمع أيه يعفِر لنا ربنا خطايانا أنكنا أنكنا أول المُؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنك مُتَبَعٌ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 124. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 125. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ خَاطَبَ رَبَّهُ أَنْ جַعَل لِّى مِنَ ٱلْمَلَكُوتِ خَٰصَّةً قَالَ إِنَّكَ كُنتَ بِظَنٍّ قَلِيلٍ وَلَمْ تَحْتَسِبْ ۚ قَالَ رَبِّ فَأَرِنِ كَيْفَ تَأْثِيرُكَ أَوْ قَالَ إِنَّكَ لَن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 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشافيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أخاف مع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حفلا وألحق لي بالصالحين وجعل لي لسانا صدقا في الآخرين وجعلني من ورثت جنة النعيم واغفرli أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بلون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هو والغاوون وجنود إبنيس أجمعون قالوا وهم فيها يختصون تَمَّاهِ إِن كُنَّا لَفِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ إذ سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فمن لنا من شافعين؟ فمن لنا من شافعين؟ ولا صديق حمين؟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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قوم الكذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين اهوا في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباثين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم Ezebeth Adunin Murselin, Ishkal Elehum Hudun Elektekun, In In Inekum Rasulun Emin, Pete Kun Wama S. Alukum Aleimin, Adirin, In Adiria أتبنون بكل غيع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون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 إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 مثلنا فأت بأية إن كنت من الصادقين قال هذين قت الله شربو ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بصوت إن فياخذكم عذاب يوم عظيم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 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْخُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ Rolla inni inni مِنَ kuminen alkoholiin, Robina Gini hua ehlimi, maia melun, Feda Gini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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأخيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 وَإِنَّهُ لَفِي جُزُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آية أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِيمٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ لَقَوَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَرْبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَ فَمَنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرات حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم